بسم الله الرحمن الرحيم قل سمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على أَللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّ ظَنَنَّا أَلَّا تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كِذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُم أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا فوجد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 إِطَّقِ دَادَ وَأَنَّ لَنُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرُّشْدَ وَأَمَّا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 عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضروا ولا رشدا قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار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 انه يسلك من بين يديه ومن خلفه فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد اذلغوا رسالات ربه واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا